Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahih Rabbil alamin, al-Rahman rahim Malik Yawmiddin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 ولقد منانا موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُمَا من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَيَّ لمن الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَأْلًا وتذرون أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الآخرين إلا أجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالاراء وهو سقيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وأنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتأناهم إلى حين الله أكبر الله أكبر